هو يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموتى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 صحوا في إبراهيم وموسى، الله أكبر.